وَلَ رَبّكِي وَهان العظْ مِني وَشْعَلَ وَس شَ وَلَمْ أكُ ددعَ إك رَّ شَقي وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يحقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من غير عاد النساءان قالا ادنى ان يكون له غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغ عمرنا الكبر ايام قال كذلك قال ربك هو علي هيين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا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 فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخار إلى جدع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد اجعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك عطبا جنيا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِنَّا تَرَيْنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي, فقولي إِنِّي نَذَغْتُ لِلرَّهْمَالِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا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 قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم وما ابعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان الله ان يتخذ من ولد سبحانه ما كان لله ان يتخذ ولد سبحانه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 فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مهيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال ممين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة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 إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ولا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاء لي من العلم ما لم يأتك فاتبعني, فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعب للشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً يَا غَضِبَتِ إِنْ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَن آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ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 وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا